يحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل ما ضللنا على العالمين ومن آباهم وذرياتهم وإخوانهم وجت بينهم وهديناهم وَجَعَلنا بَيْنَهُم وَهَدَيناهم إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ